مهتعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبو عبدنا فكذبو عبدنا وقالوا مجنون وزد جل فدع ربّه أني مغلوب فدع ربّه أني مغلوب تصير ففتحنا أبواب السماء بما إنهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقل ما على أمر قد قدير وحملناه على ذات الوحي ودسر تجري بأعيننا.